أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن جذب وتولى لم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة قاطئة فليدع ناديه سندعو الزبانية كلا لادصعه واسجد واقتربه